الحاجه دي, دي؟ الحاجه دي اه حاجه دي دي يعني انت رمانكم فاوانا كنت شرط طويل. <تصفيق> رماني <ربعنا> احفظك يا رماني. <تصفيق> سهل. احفظك ايه? ايه بقى معانك. اه بس والله ايه بشوك بسعد يعني. بتحني مناج بقى منك. بس كده الحمد لله والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا شريك لا أشهد أن محمدا عبده المص المؤلف لما تكلم النحو قال اللي الكلام أو الكلمة اسم أو فعل أو حرف تذا يتكلم علامات كل واحد ثم تكلم على إن اللي الكلمة إما بتبقى معرضة أو مبنية وقال اللي هي بتعرض بالحركات الايه الاول الكلام على البناء يكون ازاي وبعد كده قال الكلام على الاعراب وقال هي بتعرض بالحركات في حركات اصلية وفي حركات فرعية ثم ذكر الحركات الأصلية وهي انها تضم بالايه ترفع بالضمة وتفتح بالايه وتنصب بالفتحة وتجر القصرة وتجزم بالايه بالسكون ثم تكلم عن العلامات الفرعية، وإحنا يعني خلصنا العلامات الفرعية اللي هي الأسماء اللي هي الخمسة أو الستة والمسنة وإيه الجمع المذكر السالم والملحقات بتاعته وإيه ما جمع بعرفه وتاء مزيدتين اللي بعض الرماد بيقول عليها إيه جمع وأنثى سالم وبعدين نصرف. والأمثلة الخمسة أو اللي بعضهم بيسميها الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل اللي إيه الآخر, الآخر. اللي خلصنا كده إيه اللي بي بيتعرب بالإيه؟ بالحركات الفرعية أو بالعلامات الفرعية خيب ندخل النهاردة بقى على موضوع جديد اللي هو الإعراب أو الحاجات المعرضة منه ما هو بيبقى إعراب ظاهر منه ما هو بي بيقدر ففي كل اللي فات ده إيه مش مقدر حاجة ظهرة الرجلو ماشي؟ لكن في بقى إعراب مقدر لعلامة الإعراب مقدرة يعني فده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله هيتكلم في مع في الفصل تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى ويسمى الثاني مقصورا والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويقضي وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو ماشي فذي تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى فبتقول إيه جاء غلامي رأيت غلامي مررت إيه بغلامي فبتقول شي غلامي ولا بتقول غلامية ولا بتقول إيه غلامي ماشي وبرده ما بتقولش إيه جاء الفتي لا تقول الفتى بتقولش فتي ولا فتي ولا فتي ولا فتي صح؟ فهنا بتجي تعرف غلامي ويقوله إيه جاء غلامي بتقول إيه فاعل مرفوع إيه وعلامة رفعه ضم المقدرة التي منع من ظهوريه إيه بقى السبب في المنع من ظهوريه في غلامي بتقول اشتغال الايه اللياء باشتغال الايه الحرف بحركه بحرف المناسب ان اشغال الحركه بايه بياء المتكلم او حركة المناسب ماشي في الفتاه بتقول ايه منع من ظهوره تعذر حتى انا مش عارف اقولها فتاه هتقول ايه فتو ولا فتو مش هتعرف تجيبها خالص بيقول لك ايه منع من ظهورها التعذر متعذر اللي انت تقولها مش هينفع تقولها ماشي ويسمى الثاني مقصورا إيه الاسم المقصور هو اللي اخره الف لين ماشي او الف يعني اللي هو اخره الف يعني زي الفتى او رضا مثلا ماشي والضمة والكسرة في نحو القاضي يبقى تقدر الضمة والكسرة في نحو القادي يسمى منقصا فبتقول إيه جاء الإيه القاضي ولا القاضي تقول القاضي مررت بالقاضي ولا بالقاضي بتقول إيه القاضي لكن ينفع تقول رأيت القاضية فقالوا اللي هي بتقدر في الضمة والكسرة ما بتقدرش في الإيه في الفتح الفتحة بيبقى ظاهر تبع حرق إيه ظاهرة ويسمى منقوصا الاسم منقوص اللي هو اخره ايه ياء اخره ياء يعني بيبقى الياء اللي هي قبلها كسره يعني هي اصليه يا اصليه اه لانها ماشي فده يسمى ايه منقوص طيب ايه اللي منع من ظهورها الثقل ما تقول القاضي والعرب قالوا ايه وطبعا العلل دي العرب نطقتها كده بس لما بيجي يقولوا هما ليه العرب نطقوها كده؟ ليه العرب قالوا جاء القاضي ما قالوش جاء القاضي؟ ومررت بالقاضي ما قالوش مررت بالايه؟ بالقاضي، وأما في الفتحة قالوا رأيت القاضي، ليه العرب قالوا كده؟ فقالوا الثقل، قالوا اللي في الضمة والكسرة في ايه؟ في ثقل كده، جاء القاضي ف... القاضي أسهل مررت بالقاضي لكن القاضي أسهل ولكن في الإيه في الفتحة سهلة مررت بالق مر... رأيت القاضية ماشي نكون معنا هاي أه... الضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويقتل يخشى بقى يخشى الفعل المضارع اللي اخره الف اللي اخره ايه اخره الف فقالوا بنقدر الضمة والفتح طب ليه الجزمة بنقدرووش عشان هو مجزوم بايه بحصعر فعلة فالمسألة مش موجودة معنا اصلا واللم يخشى ايه الشيء والايه الالف مش موجود ولكن الالف بتبقى موجودة فين؟ الالف اللينه او الالف تبقى موجوده فين في الفعل المضارع بتبقى الف لينه يعني ما في الف ايه بتبقى في الرفع بالايه والنصب ففي بيبقى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الايه التعذر زي يقشى يق هتقولها ازاي ملهاش حل فتعذر ما ينفعش اصلا والضمة في نحو يدعو ويقضي ماشي يبقى يدعو ويقضي يقول يدعو فلان إلى الله عز وجل ماشي ادعو فلان الله طب انا ادعو يدعو ويقضي القاضي ماشي لكن لما تيجي لن هنقول ايه لن يدعو فالفتحة بقت ظاهره لن يقضي فتحه بقت ظاهره طب ما تيجي لم هنجزم لم يدعو بنحذف حرف الإيه لم يقضي بنحذف حرف العلة فبالجزم المسألة سهلة عشان إيه مفيش حذف طب في الفتحة قالوا إيه مفيش ثقل فينفع فالعرب قرائتها لن يدعو لن يقضي عشان مفيش ثقل أما في الضمة في ثقل تقول إيه لن يدعو يدعو ففي هذه ثق تقول إيه, إيه؟ يدعو فلان يدعو فيها ثقل يقضي فلان هتقول لي يقضي فلان ففيها ثقل فالعرب ما نطقهاش خلوها بإيه ضم مقدر أفهم معنا وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعوها يعني الفتحة تظهر في الاسم المنقوص للقاضية وتذلك تظهر في الفعل الإيه؟ المضارع اللي آخره ياء والآخره لن يقضي ماشي أصلاً يقضي ولن يدعو أصلاً لأيه يدعو ماشي علامة الإعراب على ضربين على نوعين الظاهرة وهي الأصل وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها يبقى إيه عامة الإعراب على ضربين ظاهرة وهي مقدرة الظاهرة اتقالت قبل كده المقدرة هذا الفصل معقود إيه لذكرها فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها هو النوع اللي تقدر فيه حركات الايه؟ الإعراب كلها لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته وذلك الاسم المقصور لا يقبل الحركة لذاته إنه هو ما يقبل الحركة ايه؟ أبدا ولا يقبل تعذر ماشي؟ وذلك الاسم الايه؟ المقصور وهو الذي آخره ألف لازمة يعني آخره ألف والالف دي لازمة لي نحو الفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فتقدر في الأول الضمة الضمة زي جاء الفتى يعني وفي الثاني لو رأيت الفتى فتحة وفي الثالث لو مررت بالفتى كسرة وموجب هذا التقدير يعني السبب اللي أوجب إيه وقاله أوجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها يعني ذات الألف ما تقبلش الحركة لذاتها ولا تقبل يعني معناها تعذر ما ينفعش يعني الثاني اللي هو النوع الثاني يعني من العلماء من اللي يقدر فيه الإعراب ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعوها لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بل لأجل ما اتصل به اللي هي ياء المتكل وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكل فغلامي غلام دي الميم تقبل الحركة ولكن المشكلة فيه فلا يتصل بياء المتكل نحو غلامي وأخي وأبي وذلك أن لأن ياء المتكلم تستدعي يا متكلم بتستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة. ماشي؟ يا متكلم بتستدعي اللي اللي قبليها ينكسر لأجل مناسبته. ليه؟ آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الأعراب في. اشتغال آخر الاسم اللي في مثال غلامي الميم يعني. ماشي الذي قبلها الحرف اللي قابلي إيه إليه المتكلم اشتغل بإيه بكسرة المناسبة بقى فيه كسرة تحتيه فده منع من ظهور حركات العرب فيه يعني أنا خليته مكسور هحط له حركة العرب إزاي وأنا خلصا خليته مكسور عشان اللي لقابلي إيه إليه المتكلم فلذلك ما قدرش أحط له إيه فلذلك المنع من ظهورها يبقى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الحرف بحركة إيه المناسب يعني اشتغال الحرف الأخير بحركة الـ المناسب مفهوم معنا تفضل مفهوم الحرف هنا هذا حرف مفهوم الحركة, الحركة كت... يعني لو كانت موضوعها تبقى على الـ E لا الياء المتكلم دي وصفها اللي هي لازم تبقى E ولاي م المتكلم دي E ماشي هي هي طبيعتها كده ولا في أشياء المتكلم فدلوقتي أنا لو أنا لو هرفع هو اللي ايه جاء غلاء موي ماشي؟ فالميم دي جت لها حركة القصرة ليه؟ عشان الاب الياء المتكلم مفروض يبقى مكسور ده اللي بيسموها حركة المناسبة مناسبة الياء المتكلم ماشي؟ فبالتالي انا عايز ارفعه مش هعرف ليه مش هعرف؟ علشان هو خلاص انكسر للمناسبة الياء المتكلم فهمت قاضي؟ هو وطبعاً العرب قرأتها كده بس العلماء بيعودوا يحللوا يعني ماشي؟ لكنها العرب قرأتها كده فخلاص هي العرب قرأتها ونقرأها كده غضباً عننا بس يعني ايه هو بيفهمك يعني عشان تبقى فهم طيب الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال يعني هنا بقى تدعي هنسيب بعض الحركات فقال يقدر الضمة والكسرة فقط طيب ليه يقدر الضمة والكسرة فقط قال لي الاستقلال اللي مثال القاضي ماشي جاء القاضي تقدر تقول القاضي بس ايه مستقله كده فالعرب ما حبتهاش فايت القاضي برضه مررته بالقاضي ممكن تقول القاضي مش قصه يعني مش متعذر زي اللي قبلية. ولكن العرب ايه قالت له للاستقلال وقال اسمه المنقوص ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبله يبقى الاسم منقوص هو الإيه الاسم اللي آخره ياء ويكون مكسور إيه ما قبله القاضي والداعي الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر والفعل الفعل المعتل بالألف يبقى تقدر فيه الضمة والفتحة إيه للتعذر ماشي طب ليه ما قلناش الجزم قلنا عشان الجزم ده ايه بحرف الايه العلم فالتعذر هنا يبقى منفع شخص اللي هو الفعل المعتل بالألف نحو يخشى تقول يخشى زيد ولا يخشى عمر فتقدر في الأول الضمة في الثاني الفتحة يتعذر ظهور الحركة على الألف ماشي الكلام ولا في مش فهم خامس ما تقدر فيه الضمة فقط والفعل مضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو وبلياء نحو زيد يرمي وفظر الفتح الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال يبقى إيه بيقول إيه ما تقدر فيه الضمة فقط وهو إيه الفعل المضارع المعتل بالإيه بالواو وبالياء بالواو زي زيد يدعو لكن ما تيجي تقول لن يدعوه صح وما تيجي تجزم بتحسف حرف العلة فمش مش مشكلة عندنا الموضوع برضو زيد يرمي تقول لن يرمي طيب قال لك ليه بقى تظهر الفتحة؟ لك بتظهر على اللي طب بتظهر على إيه؟ على الياء فين؟ في الأسماء زي القاضي لن يقضي الق آه... رأيت القاضية وفي الأفعال زي يقضي يرمي ماشي وعلى الواو في الإيه؟ في الأفعال. فتقول إيه؟ لن يد إيه؟ يدعو. ماشي كده؟ في إشكال؟ تمام كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو قال الله تعالى أجيبوا داعي الله ما داعي شي باعي الله قال داعي الله فأظهر الفتحة عائلة لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيه ما قالش يؤتي. ال إيه يؤتيه. لن ندعو من دونه إله. ما لن ندعو من دونه إله؟ لأن من دونه إله. إيه وصل الله على محمد أسلمت استمنا خش المرة إن شاء الله في الإيه في الفعل الإيه مضارع. في علامات الإعراب في الفعل المضارع اللي هو يرفع يعني الرفع والنصب والإيه رفع والنصب إن شاء الله بإذن الله سبحانك اللهم وحمد أشهد الله إله إلا عنه سفرات الله